ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها ساقرة كلا إذا بلغت السراقية وقيل من فاق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق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 ما كان على قط فخلق فسواء فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى؟